إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شرا, شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هو خَيْرٌ لكم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 gureko